غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضه من الله والله عليم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 نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين